ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَكُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَكُوا بدا الايمان بعد ايمانه ايرى خوف ان ترت الايمان ذات الاله واستغ الله واسمع واستغ الله واسمع والله لا يهدي القوم الفاسقين